اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه, حقا وعدا عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 السائحون الراكعون الساجدون لامرون بالمعروف والناهون عن, عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 انه اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إِنَّ إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات ولأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم لارد بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمو ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا وَلَا موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ رُو مُ إِيمَانَهُ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الْعَذَابُ وَمَا كَانُوا يُنْظَرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ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 وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها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 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي لَقِيرَةٍ وَيُظِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبيس القرار وجعلوا لله أندادا ليضبلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الي النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلا دية من قبل أن ياتي يوم, من قبل أن ياتي يوم لا بيع فِيهِ ولا خلاف وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَغْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَاءِ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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجلبني وبني أن نعبد الاصنام رب إنهن أضللن كثيرا من النار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 وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ لَمْثَالًا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُ وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار